فنذر الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قاعداً أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمْ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 إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد غراء أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنْقُصُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بري حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ودرّين بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وفرحوا بِهَا عَاصِفٌ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ الْمَوْجُ مِنْ كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 كَمَا إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا خسنا وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وخير خَيْرٌ من مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فجعلتم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فجعلتم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا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 إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَاتْلُ عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم اقامي وتذكري بايات الله فعل الله توكلت فعل الله توكلت فادمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا الي ولا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنديناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف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 قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اتقولون للحق جاءكم ما سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأوا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 صدق الله العظيم